بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت َُِ أ أبوابها, ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طبتم حديثنا اليوم أيها الأحبة عن س ل و ة ا ل أ ح ز ا ن و ح ي ا ة القلوب حديث لا ي س أ م ه الجليس ولا يمله ا ل أ ن ي س كان يقوم الليل وعمره لا يتجاوز الاثنا عشر ربيعا ومن التعب و ا ل إ ع ي ا ء والحزن نام العم ف ر أ ى في المنام ا م ر أ ة لم تر عيناه مثلها أ ب د ا وهي تناديه وتقول له عجل إ ل ي بحبيبي قال لها ومن حبيبك قالت هذا الفتى أ ح م ل ه ا إ ل ى الموحدين د ع و ة ك ر ي م ة أ ح م ل ه ا إ ل ى الباحثين عن الجمال أ ح م ل ه ا إ ل ى من نزل إ ل ى ا ل أ س و ا ق ليمتع ناظريه بالفاتنات من النساء المتبرجات أ ح م ل ه ا إ ل ى من سهر الليالي يتنقل من ق ن ا ة إ ل ى ق ن ا ة بحثا عن الغانيات الجميلات د ع و ة أ ح م ل ه ا إ ل ى الشباب المحبين للسهر المكبين على الوتر والسمر د ع و ة يفرح بتلبيتها المؤمنون ويشتاق إ ل ي ه ا المتقون دعوة دعوة دعوة دعوة, دعوة, دعوة قل <تصفيق> يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا ت ق ن ق و ا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم د ع و ة من العزيز الحميد القائل و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد أ ل ا من مشتاق ل س ك ن الجنان والفوز بالحور الحسان والتشرف ب ر ؤ ي ة الرحمن فتبرز له ا ل ج ن ة فيقول أ ي رب قدمني إ ل ى باب ا ل ج ن ة ف أ ك و ن عند بابها أ ن ظ ر إ ل ى أ ه ل ه ا فيقدمه الله إ ل ي ه ا فيرى أ ه ل ا ل ج ن ة وما فيها فيقول أ ي رب أ د خ ل ن ي ا ل ج ن ة فيدخله ا ل ج ن ة ف إ ذ ا دخل ا ل ج ن ة قال هذا لي فيقول الله لاهتمنى لا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 و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين أ خ ي لم لا تكون من هؤلاء لم لا تكون منهم وتفرح وفي ا ل ج ن ة تلعب وتمرح س يا ل رب ح يا ي ب ا د الله <تصفيق> انها ل ت أ ت ي ك في ا ل ج ن ة وتضرب على منكبك فتنظر إ ل ي ه ا فترى وجهك في خدها أ ص ف ى من ا ل م ر آ ة و إ ن أ د ن ى ل ؤ ل ؤ ة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه ا يا عاشق الجمال فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور وللرقة واللطافة ما إليك فللورد لبسته وللؤلؤ وللرقة عليه الخصور تضمنته حوته داوت تجري الشمس في محاسن وجهها اذا برزت واليك يا خاطب الحور الحسان فما ظنك أ خ ي ب إ م ر أ ة إ ذ ا ضحكت في وجه زوجها اضاءت ا ل ج ن ة من ضحكها و إ ذ ا انتقلت من قصر إ ل ى قصر قلت هذه الشمس م ت ن ق ي ة في بهوج فلكها روى الترمذي هريرة رضي رسول وسلم صلى الله قال قال الله الله عليه من حديث أبي عنه من خاف أ د ل ج ومن أ د ل ج بلغ المنزل أ ل ا إ ن س ل ع ة الله غ ا ل ي ة أ ل ا إ ن س ل ع ة الله ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة واهل لريح ا ل ج ن ة أ ج د ه دون أ ح د كلمات قالها أ ن س بن النضر يوم أ ح د إ ن ه يشم ر ا ئ ح ة ا ل ج ن ة في ا ل أ ر ض وهي فوق السماوات إ ن ه ا ل إ ي م ا ن واليقين الحق وهذا ما قاله سفيان الثوري رحمه الله لو أ ن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إ ل ى ا ل ج ن ة وهربا من النار هذه هي ا ل ج ن ة دار المتقين ما أ ر و ع ما قاله ابن القيم عنها تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب ولا استام الا أ ف ر ا د من العباد فوا عجبا كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها بعد سماع أ خ ب ا ر ه ا وكيف قر للمشتاق القرار دون م ع ا ن ق ة أ ب ك ا ر ه ا وكيف قرت دونها أ ع ي ن المشتاقين وكيف صبرت عنها أ ن ف س الموقنين وكيف صدفت عنها قلوب أ ك ث ر العالمين و ب أ ي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين يا خاطب الحور الحسان وطالبان لوصالهن ب ج ن ة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من ا ل أ ث م ا ن أ و كنت تدري أ ي ن مسكنها جعلت السعي منك لها على ا ل أ ج ف ا ن ولقد وصفت طريق مسكنها ف إ ن رمت الوصال رمت الوصال فلا تكن بالوان ي هذه هي دار النعيم والطريق إ ل ي ه ا واحد ليس طريقا مليئا بالمتع والشهوات والنزوات بل طريقا محفوفا بالمتاعب والمكاره والتضحيات والحديث عنها ما أ ح ل ا ه وما أ ع ذ ب ه وما أ ر ق ه أ س ر ع وحث السير جهدك إ ن م ا مسراك هذا س ا ع ة لزمان ي فاعشق وحدث ي بالوصال النفس والذل مهرها ما دمت ذا إ م ك ا ن ي واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أ م ا ن ب ط ا ق ة د ع و ة وهذا هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الخالق الحمدان يصحبنا بحديثه الجميل الرقيق ب أ س ل و ب عاطفي عذب ليهديكم ب ط ا ق ة د ع و ة بطاقة دعوة, دعوة, دعوة, دعوة يصحبكم كذلك ب ن د ا و ة أ ص و ا ت ه م ولطيف ح د ا ئ ه م لا ل شار ا ش ب ن ويقول ا ن و لما أ ن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن و ا ل إ ح س ا ن أ س م ع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك ي يا اخا العرفان ي ابوعا أبو ي س ا ن ا ل ف كملنا خلاريقا ومحاسنا ي من أ ج م ل النسوان وإن يتزاورون عن فنجائب من الجنار الرحمن ن سألت تسير سلعة أ التي عليها لست طاياهم شاءوا حيث يا بهم بل رخيصة ع すいこと言ってくれているの ا ن が」 「やすりあえずはあな ل の手を借りて ا れない」 موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي للعلوم ا ل ا س ل ا رجودك فبحر جودك يروي كل من يرد و عبد الله الخشرمي ويشارككم فيه تقديما و إ خ ر ا ج ا عادل باربع ب ط ا ق ة د ع و ة تقدمها م ؤ س س ة النهرين للإنتاج والتوزيع جدة في ب ط ا ق ة د ع و ة الحمد لله الكريم المنان اعد لعباده من اهل التقى والصدق والايمان جنات هي سلعه الرحمن من لؤلؤ وياقوت ومرجان فيها من الحور والخيرات الحسان ما يعجز عن وصفه القلم واللسان بشر بها تبارك وتعالى التائبين إ ل ي ه من الذنوب والعصيان العائدين إ ل ى ربهم بعد التقصير والهجران و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله النبي العدنان فصيح اللسان رقيق الجنان فاللهم صل وسلم وبارك و أ ن ع م عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ه ل الصدق و ا ل إ ح س ا ن وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد حديثنا اليوم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة عن س ل و ة ا ل أ ح ز ا ن و ح ي ا ة القلوب حديث لا ي س أ م ه الجليس ولا يمله ا ل أ ن ي س ع ز ا ل دار الفردوس من دار مقام وجل فيها المبتغى والمرام دار وجنان تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها غرف مبنيه طابت ل ل أ ب ر ا ر منازلها وسكناها جل وتقدس من سواها وبناها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 الذين آ م ن و ا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا مسلمين أ د خ ل و ا ا ل ج ن ة أ ن ت م و أ ز و ا ج ك م تحبرون يا س ل ع ة الرحمن ي اين سلعة الرحمن أ المشتري فلقد عرضت ب أ ي س ر ا ل أ ث م ا ن يا س ل ع ة الرحمن يا, يا س لست ع ة الرحمن ل رخيصه بل ن ت ا ل ك س ن ا ن بل أ ن ت غ ا ل ي ة على الكسلان يا س ل ع ة الرحمن أ ي ن المشتيه فلقد عرضت ب أ ي س ر ا ل أ ث م ا ن يا س ل ع ة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إ م ك ا ن يا س ل ع ة الرحمن كيف تصبر ا ل ق ط ا ب عنك وهم ذو ايمان فلا تعلم نفس ما أ ك ف ي لهم من ق ر ة أ ع ي ن جزاء بما كانوا يعملون وفيها ما, تشتهيه الأنفس، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م فيها خالدون رياضها أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة مجمع المتحابين وحدائقها ن ز ه ة المشتاقين وخيامها ا ل ل ؤ ل ؤ ي ة على شواطئ أ ن ه ا ر ه ا ب ه ج ة للناظرين هذه هي ا ل د ع و ة إ ل ي ك أ خ ي الحبيب وهذه بطاقتها بطاقة دعوة بطاقة دعوة بطاقة دعوة بطاقة دعوة توفي أ ب و ي ه و ن ش أ طفلا يتيما في كنف عمه ترعرع واشتغل بتعلم العلم و ا ل ق ر آ ن انصرف هذا الفتى إ ل ى الذكر و ا ل ع ب ا د ة كان يقوم الليل وعمره لا يتجاوز الاثنى عشر ربيعا كان يخلو بربه قانتا عابدا حامدا راكعا ساجدا بلغ سن الشباب ومرض مرضا حار فيه ا ل أ ط ب ا ء ولم يمهله المرض طويلا فمات مات ناشئا في ع ب ا د ة الله وكانت وفاته قبيل المغرب قام عمه, قام عمه الذي كفله ب أ د ا ء أ ح ك ا م الميت غسله وكفنه ولما دخل الليل آ ث ر أ ن يؤجل دفنه إ ل ى الصباح ومن التعب و ا ل إ ع ي ا ء والحزن نام العم ف ر أ ى في المنام امراه لم تر عيناه مثلها أ ب د ا وهي تناديه وتقول له عجل الي بحبيبي قال لها ومن حبيبك قالت هذا الفتى قام من نومه فزعا و إ ذ ا برائحه زكيه تعبق في أ ج و ا ء المنزل لم يشم مثلها في حياته دخل المعزون في اليوم التالي فوجدوا تلك ا ل ر ا ئ ح ة ف س أ ل و ا نعم إ ن ه ا ر ا ئ ح ة ا ل ح و ر ي ة ب ط ا ق ة د ع و ة ب ط احملها ق بطاقة ة دعوة دعوة أ إ ل ى الموحدين إ ل ى المصلين الصائمين ب ط ا ق ة د ع و ة أ ح م ل ه ا إ ل ى من استقام على دين الله فجاهد نفسه في الدنيا و أ ر ض ى مولاه أ ح م ل ه ا إ ل ى أ ص ح ا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح م ي د ة والمحاسن ا ل م ج ي د ة أ ح م ل ه ا إ ل ي ك أ خ ي الحبيب يا من رضيت بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دعوه ك ر ي م ة د ع و ة كريمةٌ أ و ج ه ه ا إ ل ى المقصرين في الطاعات المفرطين في الصلوات التائهين عن طريق العبادات الغارقين في بحور الشهوات دعوه أ ح م ل ه ا إ ل ى الباحثين عن الجمال أ ح م ل ه ا إ ل ى من نزل إ ل ى ا ل أ س و ا ق ليمتع ناظريه بالفاتنات من النساء المتبرجات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 إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم د ع و ة من العزيز الحميد القائل في محكم التنزيل وازلفت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد دعوة إخوة الإيمان لمنحة الرحمن دار وفد إخوة الروح والريحان الإيمان الرحمن فيها يا الرحمن لمنحة هذه النوق البيض فامتطوها ك أ ن بهم وقد قاموا من قبورهم غير مذعورين ولا خائفين لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أقسم فقال قبورهم رسول نفسي يوما إنهم من خرجوا والذي الله إذا بيده ا س ت ق ب ل بنوق بيض لها أ ج ن ح ة عليها رحال الذهب شراك نعالهم نور ي ت ل أ ل أ كل خطوه منها مثل مد البصر وينتهون إ ل ى باب ا ل ج ن ة ما معنى ذلك معناه أ ن ك مكرم من ربك أ ي ه ا المؤمن من وقت أ ن تخرج من قبرك ومن قبل كنت كذلك عندما كنت في البرزخ قبل قيام ا ل س ا ع ة فحي على جنات عدن ف إ ن ه ا منازلك ا ل أ و ل ى وفيها المخيم ولكننا سبيو العدو فهل ترى فهل ترى نعود إ ل ى نعود إ ل ى اوطاننا ونسلم دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا ل أ ح ب ا ب ه و أ ح ب ت ه ملاها جل وعلا من رحمته وكرامته دار إ ن س أ ل ت عن أ ر ض ه ا وتربتها فهي المسك و ا ل ز ع ف ر ا ن و إ ن س أ ل ت عن سقفها فهو عرش ا ل ر ح م ن و إ ن س أ ل ت عن ب ل ا ط ه ا فهو المسك ا ل أ ذ ف ر و إ ن س أ ل ت عن ح ص ب ا ئ ه ا فهو اللؤلؤ والجوهر و إ ن س أ ل ت عن بنائها ف ل ب ن ة من ف ض ة و ل ب ن ة من ذهب و إ ن س أ ل ت عن أ ش ج ا ر ه ا فما فيها ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب و ف ض ة لا من الحطب والخشب و إ ن س أ ل ت عن سبرها ف أ م ث ا ل ا ل ق ن ا ل أ ل ي ن من ا ل ز ب د و أ ح ل ى من العسل و إ ن س أ ل ت عن ورقها ف أ ح س ن ما يكون من رقائق ا ل ح ن ن و إ ن س أ ل ت عن أ ن ه ا ر ه ا ف أ ن ه ا ر من لبن لم يتغير طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى و إ ن س أ ل ت عن طعامهم ف ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير من وان سالت عن سعه م فآنيت ابوابها ل ه ل ف و ا ب فبين المصراعين م س ي ر ة و اربعين من الاعوام وَلَا و عَلَيْهِ يَأْتِيَنَّ موسوعه كَضِيْظٌ النابلسي ز م و أ للعلوم ا ل ا ه ا فَإِنَّهَا ت س ت ف ز ب ا ل ر ب ا م ن ه وان سالت عن ظلها ففيها شجره واحده يسير الراكب المجد السريع في ظلها مئه عام لا يقطعها وان سالت عن خيامها وقبابها فالخيمه الواحده من دره مجوفه طولها ستون ميلا في السماء و إ ن س أ ل ت عن ع ل ا ل ي ه ا وقصورها فهي غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر و إ ن س أ ل ت عن ارتفاعها فانظر إ ل ى الكوكب الطالع أ و الغابر فانظر إ ل ى الكوكب الطالع او الغابر في ا ل أ ف ق الذي لا تكاد ت ن ا ن ه ا ل أ ب ص ا ر و إ ن س أ ل ت عن لباس أ ه ل ه ا فهو الحرير والذهب و إ ن س أ ل ت عن فرشها ف ب ط ا ي ن ه ا من استبرق م ف ر و ش ة في أ ع ل ى الرتب و إ ن س أ ل ت عن أ ر ا ئ ك ه ا فهي ا ل أ س ر ة عليها ا ل ب ش خ ن ا ت وهي الحجال مجررة بأزرار الذهب فما لها من فروج ولا خلال. وان خلال سالت أ أ ل ل ت عن وجوه ه ه وحسنهم ف ع ى صورة القمر. وإن القمر ل س أ عن أ سماعهم ن ن ا ه ف أ ب ن ء ثلاث وثلاثين ل البشر سألت ى صورة آدم م أب ا وإن سألت عن س ع فغنى و أ ز و ا ج ه م من الحور العين و أ ع ل ى منه سماع اصوات ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين و أ ع ل ى منهما خطاب الرحمن الرحيم و إ ن س أ ل ت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب تسير بهم حيث شاءوا من الجنان وإن سألت عن حليهم فاساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان و إ ن س أ ل ت عن غلمانهم فولدان مخلدون ك أ ن ه م لؤلؤ مكنون عند باب الجنة مباشرة على الجنة يمين الداخل باب مباشرة شماله أو أ و أ م ا م ه ش ج ر ة ع ظ ي م ة ينبع من أ ص ل ه ا عينان اعدت إ ح د ا ه م ا لشرب الداخلين و ا ل أ خ ر ى لاغتسالهم فيشربون من ا ل أ و ل ى لتجري ن ظ ر ة النعيم في وجوههم فلا ي ب أ س و ن أ ب د ا ويغتسلون من ا ل ث ا ن ي ة فلا تشعث أ ش ع ا ر ه م أ ب د ا وفي ا ل ق ر آ ن الكريم وحلوا اساور من ف ض ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وفي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند باب ا ل ج ن ة ش ج ر ة ينبع من أ ص ل ه ا عينان ف إ ذ ا شربوا من إ ح د ا ه م ا جرت في وجوههم ن ظ ر ة النعيم و إ ذ ا شربوا من ا ل أ خ ر ى لم تشعث أ ش ع ا ر ه م أ ب د ا أ م ا عن أ ف و ا ج الداخلين إ ل ى ا ل ج ن ة فنترك ا ل ك ل م ة للرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أ ف و ا ج الداخلين فاسمع له يقول إ ن أ و ل ز م ر ة يدخلون ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر والذين يلونهم على أ ش د كوكب دري في السماء إ ض ا ء ه لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون أ م ش ا ط ه م الذهب ورشحهم المسك أ ز و ا ج ه م الحور العين أ خ ل ا ق ه م على خلق رجل واحد على ص و ر ة أ ب ي ه م آ د م ستون ذراعا في السماء أ خ ي ل ح ب ي ب هذه دار السلام هذه س ل ع ة الرحمن هذه دار أ ب ي ك آ د م من قبل وبعد هذا وبعد هذا أ خ ي الا تجيب د ع و ة الرحمن أ ل ا من مشتاق ل س ك ن الجنان والفوز بالحور الحسان والتشرف ب ر ؤ ي ة الرحمن وحتى يزداد شوقنا وتزيد فرحتنا لنسمع إ ل ى حبيب القلوب الذي أ ن ا ر الله به الدروب النبي ا ل أ ك ر م صلى الله عليه وسلم وهو يقول إ ن أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل ا ل ج ن ة ومثل له ش ج ر ة ذات ظل فقال أ ي رب ي أي ربي قدمني إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة ل أ ك و ن في ظلها فقال الله عز وجل هل عسيت إ ن فعلت أ ن ت س أ ل ن ي غيره قال لا و ع ز ت ك فقدمه الله إ ل ي ه ا ومثل له ش ج ر ة ذات ظل وثمر أ خ ر ى فقال أ ي رب قدمني إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة أ س ت ظ ل بظلها واكل من ثمرها قال فقال الرحمن الرحيم هل عسيت إ ن أ ع ط ي ت ك ذلك أ ن ت س أ ل ن ي غيره قال لا وعزتك فيقدمه الله إ ل ي ه ا فيمثل له ش ج ر ة أ خ ر ى ذات ظل وثمر وماء فيقول أ ي رب قدمني إ ل ى هذه ا ل ش ج ر ة ف أ ك و ن في ظلها واكل من ثمرها و أ ش ر ب من مائها فيقول الكريم المنان هل عسيت إ ن فعلت ذلك أ ن ت س أ ل ن ي غيره فيقول لا وعزتك لا أ س أ ل ك غيره فيقدمه الله إ ل ي ه ا فتبرز له ا ل ج ن ة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 فيتمنى ويذكره الله س ل ك ذ ا وكذا ف إ ذ ا انقطعت به ا ل أ م ا ن ي قال الله جل وعلا هو لك و ع ش ر ة أ م ث ا ل ه قال فينطلق ي ه و ل في ا ل ج ن ة حتى إ ذ ا دنا من الناس رفع له قصر من دره فيخر ساجدا فيقال له ارفع ر أ س ك مالك فيقول ر أ ي ت ربي أ و تراءى لي ربي فيقال له إ ن م ا هو منزل من منازلك ثم يلقى فيها رجلا ف ي ت ه ي أ للسجود فيقال له مالك ما فيقول ر أ ي ت أ ن ه ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة فيقول له إ ن م ا أ ن ا خازن من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي أ ل ف خادم على مثل ما أ ن ا عليه فينطلق أ م ا م ه حتى يفتح له القصر قال وهو في د ر ة م ج و ف ة سقائفها و أ ب و ا ب ه ا و أ غ ل ا ق ه ا ومفاتيحها منها تستقبله ج و ه ر ة خضراء م ب ط ن ة بحمراء كل ج و ه ر ة تفضي إ ل ى ج و ه ر ة على غير لون ا ل أ خ ر ى في كل ج و ه ر ة سرر و أ ز و ا ج ووصائف أ د ن ا ه ن حوراء كبدها مراته وكبده مراتها إ ذ ا أ ع ظ عنها إ ع ر ا ض ة ازدادت في عينه سبعين ضعفا ً عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا ً أ ي من الجمال فتقول له والله والله و أ ن ت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا فيقال له يا عبد الله أ ش ر ف قال فيشرف فيقال له ملكك مسيره ة مئة عام ي ن ف ذ بصر بداية م ا رأيك أخي ا ل م س ت م عام أخت ل س ت م ع ة أن ن ل ق ينفذه ظ ر أرض ة الجنة على م ظنكم ا في ه الأرض؟ ا هل ر هي من ت ب أبيض أو أ ح م ر وهل حصباؤها من ح ج ا ر ة م ل و ن ة ج م ي ل ة وهل جدران مبانيها من لبن في غ ا ي ة الحسن والجمال وهل الطين الذي يوضع بين اللبنات لرصفها و إ ح ك ا م ه ا من مزيج الرمل ا ل أ ب ي ض و ا ل ا س م ن ت ا ل أ ز ر ق الناعم اعلم أ ن ه لا يستطيع أ ح د أ ن يجيبك عن تساؤلات كهذه إ ل ا من شاهد ا ل ج ن ة وعاش فيها س ا ع ة كرسول الله صلى الله عليه وسلم وها ه م ؤ ل ئ ء أ ص ح ا ب ه ي س أ ل و ن ه عنها ويقولون حدثنا يا رسول الله عن ا ل ج ن ة ما بناؤها كما روى ذلك أ ح م د والترمذي فيقول ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ي ب أ س ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى ا ل ج ن ة ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وملاطها المسك فقال لها تكلمي فقالت قد أ ف ل ح المؤمنون فقالت ا ل م ل ا ئ ك ة طوبى لك منزل الملوك وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض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 「私の名前は何でもいいことんでいいっていいこと言っていいこと言っていいこと言っていいこと言い والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ََ يغفر َُِْ الذنوب َُُّ إ ِ ل َّ ا الله َّ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اللهم انا نستغفرك ونتوب إ ل ي ك أ خ ي الحبيب وبعد هذا أ ل م تشتعل في قلبك لواعج الشوق إ ل ى ا ل ج ن ة أ ل ا تتمنى أ ن تلقى من يحبك فيها ويزداد شوقه إ ل ي ك أ ل ا تشتاق إ ل ى الحور الحسان إ ل ى زوجتك وعرائسك في الجنان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 フィ ه ヒ ا عينان تجريان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق و ج ن الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان هل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن بشرك الله بهن أ خ ي ر فيهن خيرات حسان ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان حور م ق ص و ر ا ت في القيام ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان إ ن ه ن زوجاتك في ا ل ج ن ة أ خ ي الحبيب ولو أ ن و ا ح د ة منهن أ ش ر ف ت على ا ل أ ر ض ل م ل أ ت ه ا ريح مسك ولذهب ضوء الشمس والقمر من جمالها وخمارها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها اسمع صفا لعرائس ا ل ج ن ة ثم اختر لنفسك ي يا اخا العرفان ي حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا ي من أ ج م ل النسوان ي فاسمع صفات عرائس ا ل ج ن ة ثم اختر لنفسك ي يا اخا عرفان ي حور ح س ا ن قد ا م ل ن خلائقا ومحاسنا ي من أ ج م ل النسوان ي ومحاسنا ي و خ ل ا ئ ق ا ومحاسنا ي وخلائقا, ومحسنة وخلائقا, ومحسنة وخلائقا, ومحسنة وخلائقا ومحاسنا ي من أ ج م ل النسوان لما جرى ماء النعيم ا بغصنها حمل السماء ك ث ي ر ة ا ل أ ل و ا ن فالورد والتفاح والرمان في ه غصن تعالى غرس البستان لما جرى ماء النعيم ا بغصنها أ ي و رب ا ل ك ع ب ة إ ن ه ا ل ت أ ت ي ك في ا ل ج ن ة وتضرب على منكبك فتنظر إ ل ي ه ا فترى وجهك في خدها أ ص ف ى من ا ل م ر آ ة و إ ن ادنى ل ؤ ل ؤ ة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليك فتسلم عليك أ خ ي فترد السلام و ت س أ ل ه ا من أ ن ت فتقول أ ن ا ح ب ك و أ ن ت حبي عليها سبعين ح ل ة ينفذ بصرك فترى مخ ساقها من وراء الحلل عرائس و أ ز و ا ج تدللك وتلاعبك بجسمها و إ ذ ا اكتفيت ب ا ل أ ك ل والشرب مسحت فمك بفمها أيها عرائس و أ ز و ا ج قاصرات الطرف ع ي ن ك أ ن ه ن بيض مكنون إ ن س أ ل ت عنهن أ خ ي الحبيب فهن الكواعب ا ل أ ت ر ا ء اللاتي جرى في اعضائهن ماء الشباب فللورد والتفاح ما لبسته الخدود وللرمان ما تضمنته النهود وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور وللرقه واللطافه ما دارت عليه الخصور تجري الشمس في محاسن وجهها اذا برزت ويضيء البرق من بين ثناياها إ ذ ا ابتسمت يا اذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين و إ ذ ا ح ا د ث ت فما ظنك ب م ح ا د ث ة الحبين و إ ن ضمها إ ل ي ه فما ظنك بتعانق الغصنين يا يرى وجهه في صحن خدها ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها يا عاشق كالبدر <تصفيق> ليلى الست بعد ث م ا ن ي والشمس تجري في محاسن ا وجهها والليل تحت دوائب ا ل أ غ ص ا ن والبرق يبدو حين يبسم ت غ ر ه ا فيضيء سقف القصر بالجدران والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سف ا ل ق ص ريانات بالجدران ر الاعطاف ماء الشباب ريانات أ من ماء الشباب ف غ س ن ه ا فاغصنها بالمائد جوايان لو اطلعت على الدنيا لملئت ما بين الارض والسماء ريحا ولاستنطقت افواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ولتزخرفت لها ما بين الخافقين ولاغمضت عن غيرها كل عين ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولئامن من على ظهرها بالله الحي القيوم ونصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها ووصالها أ ش ه ى إ ل ي ه من جميع أ م ا ن ي ه ا لا تزداد على طول ا ل أ ح ق ا ب إ ل ا ح س ن وجمالا ولا يزداد لها طول ا ل م ح ب ة إ ل ا م ح ب ة ووصالا م ب ر أ ة من الحبل و ا ل و ل ا د ة والحيض والنفاس مطهره من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر ا ل أ د ن ا س لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح ل أ ح د سواه وقصر طرفه عليها فهي غ ا ي ة أ م ن ي ت ه وهواه إ ن نظر إ ل ي ه ا سرته و إ ن أ م ر ه ا بطاعته أ ط ا ع ت ه و إ ن غاب عنها حفظته فهو معها في غ ا ي ة ا ل أ م ا ن و ا ل أ م ا ن هذا ولم يطمسها قبله إ ن س ولا جان كلما نظر إ ل ي ه ا م ل أ ت قلبه سرورا وكلما حادثته م ل أ ت أ ذ ن ه لؤلؤا منظوما ومنثورا و إ ذ ا برزت م ل أ ت القصر و ا ل غ ر ف ة نورا و إ ن س أ ل ت عن السن أ ت ر ا ب في اعدل سن الشباب وان سالت عن الحسن فهل رايت الشمس والقمر وان سالت عن الحدق فاحسن سواد في احسن بياض في احسن حور وان سالت عن القدود فهن الكواعب ونهودهن كالطف الرمان و إ ن س أ ل ت عن اللون ف ك أ ن ه الياقوت والمرجان و إ ن س أ ل ت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن بين الحسن و ا ل إ ح س ا ن و إ ن س أ ل ت عن حسن ا ل ع ش ر ة ولذه ما هنان فهن العرب المتحببات إلى الى أ ز و ا العرب المتحببات ج فهن ل إ ا ل أ ز و ا ج ب ل ط ا ف ة التبعل التي تمتزج بالروح أ ي امتزاج فما ظنك أ خ ي ب إ م ر ا ه إ ذ ا ضحكت في وجه زوجها أ ض ا ء ت ا ل ج ن ة من ضحكها و إ ذ ا انتقلت من قصر إ ل ى قصر قلت هذه الشمس متنقيه في بروج فلكها و إ ذ ا حاضرت زوجها فيا حسن تلك ا ل م ح ا ض ر ة و إ ن خاصرته فيا ل ذ ة تلك ا ل م ع ا ن ق ة والمخاصره ة و ح د ي ث لم يجن قتل المسلم المتحرزين ان طال لم يملل و إ ن هي حدثت ود المحدث وانها لم توجزين وإن غنت ف يا لذة الأبصار والأسماع وإن آنست وأمتعت فيا حب ذا تلك المآنسة والإمتاع وإن قبلت فلا شيء أشهى إليك من ذلك التقبيل وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنوين ذا فيا يا وأمتعت أشهى حب أطيب وإن وإن وإن آنست من من شيء خاطب الحور الحسان يا خاطب ا ل ح وطالبان ر الحسان و لوصالهن ب ج ن ة الحيوان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 تلقى ا ل م خ ا و ف وهي ذات أ م ا ن فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك ثم اختر لنفسك يا أ خ ا ل ع ر ف ا ن حور حسان قد كمن خلائقا ومحاسنا من أ ج م ل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد أ ل ب س ت فالطرف كالحيران ويقول لما أ ن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن و ا ل إ ح س ا ن والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان كملت خلائقها و أ ك م ل حسنها كالبدر ليل ة الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب ا ل أ ق ص ا ن وكلاهما مراه صاحبه إ ذ ا ما شا ء يبصر وجهه يريان ي فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان حمر الخدود ثغورهن لالئ سود العيون فواتر ا ل أ ج ف ا ن والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران ولقد روينا أ ن برقا ساطعا يبدو ف ي س أ ل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في ا ل ج ن ة العليا كما تريان ريانه ا ل أ ع ط ا ف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار ك ث ي ر ة ا ل أ ل و ا ن فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام ك أ و س ط القضبان ل ل ظ ه ر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أ و بدوان لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كالطف الرمان والجيد ذو طول وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران يشكو الحلي بعاده فله مدى ا ل أ ي ا م وسواس من الهجران والمعصمان, والمعصمان فان تشا شبههما ب س ب ي ك ت ي ن عليهما كفان كالزبد لينا في ن ع و م ة ملمس أ ص د ا ف در دورت بوزان والصدر متسع على بطن لها حفت به خ ص ر ا ن ذات ثمان أقدامها من فضةٍ قد رُكِّبت من من قد فضة ف و ق ساقان ه ا م ل ت ا ن والساق م ث ل العاج ملموم يرى مخ العظام ا مخ و يُرى ر ء ه ب ع ي ا ن و ا ل ر ي ح م س ك ك والجسوم نواعم واللون ا ل ي العقول ق و و ت ا م وكلامها ر ج ا ا ن ل يسب ب ن غ م ة زادت على ا ل أ و ت ا ر والعيدان وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبُّب ل ل ز و ج كل أ و ا ن ي تلك ا ل ح ل ا و ة و ا ل م ل ا ح ة أ و ج ب إ ط ل ا ق هذا اللفظ وضع لساني ف م ل ا ح ة التصوير قبل غناجها هي أ و ل وهي المحل الثاني ف إ ذ ا هما ج ت م ع ا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان أ ت ر ا ب سن واحد متماثل سن الشباب ل أ ج م ل الشبان بكر فلم ي أ خ ذ بكارتها سوى المحبوب سوى المحبوب من إ ن س ولا من جان حتى إ ذ ا ما واجهته تقابلا ا ر أ ي ت إ ذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحل الصبر عن ظ م وتقبيل وعن فلتان وسل المتيم كيف عيشته إ ذ ن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان ل آ ل ئ ا م ن ث و ر ة من بين منظوم ت ن ظ م اليمان وتدور كاسات الرحيق عليهما ب أ ك ف أ ق م ا ر من الولدان يتنازعان ا ل ك أ س هذا م ر ة والخود أ خ ر ى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أ ر أ ي ت معشوقين بعد البعد يلتقيان على هل من مشمر الرجال ك ع ب ة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 و أ ك و ا ب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوفه ويطاف عليهم ب آ ل ي ه من ف ض ة و أ ك و ا ب و أ ك و ا ب كانت قواريرا قوارير من ف ض ة قدروها تقديرا ويسقون فيها ك أ س ا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسما سلسبيلا اينك أ ي ه ا المشتاق يا من ر أ ي ت في دنياك أ ن أ ج م ل الجمال خ ض ر ة وماء ووجه حسن ك أ ن ي بك وقد خرجت من قبلك فاستقبلتك لوق بيض لها أ ج ن ح ة عليها رحال الذهب شراك نعلك نور ي ت ل أ ل أ كل خ ط و ة من خطواتها مثل مد البصر تنتهي بك إ ل ى باب ا ل ج ن ة ك أ ن ي بك وقد استقبلك رضوان خازن الجنان يهنئك بالوصول إ ل ى دار السلام هات يدك أ خ ي المستمع نتجول قليلا بين أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة و أ ش ج ا ر ه ا وتمتع النفس س ا ع ة في ذلك النعيم المقيم هيا بنا إ ل ى ا ل أ ن ه ا ر ا ل أ ر ب ع ة التي هي أ ص ل كل نهر في ا ل ج ن ة والتي هي نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل ك م ا أ خ ب ر ن ا بذلك ربنا جل جلاله في قوله من س و ر ة محمد مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون فيها أ ن ه ا ر من ماء غير آ س و أ ن ه ا ر من لبن لم ي ت غ ي ا ل طعمه و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين و أ ن ه ا ر من عسل مصفى كيف بك و أ ن ت تتجول في ا ل ج ن ة على سريرك حتى تصل نهر الكوثر و إ ذ ا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف أطيب من المسك، وماءه أحلى من العسل، وأبيض من هذه هي الانهار قد وقفنا عليها وروينا النفس بالحديث عنها ف ه ي بنا إ ل ى ا ل أ ش ج ا ر وثمارها وليروي لنا إ م ا م الحديث البخاري طرفا منها فلنسمع إ ل ي ه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة ش ج ر ة يسير الراكب في ظلها م ئ ة عام لا يقطعها إ ن شئتم فاقرؤوا وظل ممدود وماء مسكوب ويحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل الممدود فيقول ش ج ر ة في ا ل ج ن ة على ساعه قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها م ئ ة عام في كل نواحيها فيخرج أ ه ل ا ل ج ن ة أ ه ل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من ا ل ج ن ة فتحرك تلك ا ل ش ج ر ة بكل لهو كان في الدنيا وروى الحاكم ن خ ل ة ا ل ج ن ة جذعها من ز م ر د أ خ ض ر وكربها ذهب أ ح م ر وسعفها ك س و ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أ م ث ا ل القلال والدلاء أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل و أ ل ي ن من ا ل ز ب د ة ليس فيها كاني بك اخي وانت ت ن ز ه في الجنه بين اشجارها وثمارها وتسمع الغناء الذي لم يخطر ببالك ان تسمع مثله غناء الحوق وغناء الاشجار غناء يضرب له اهل الجنه كاني بك وانت على اريكتك وقد قام على راسك ع ش ر ة الاف خادم مع كل خادم ص ف ت ا واحده من فضه وواحده من ذهب في كل ص ح ف لون ليس في ا ل أ خ ر ى مثل امن أ ص ن ا ف الطعام والشرع ك أ ن ي بك يوم ينادي المنادي في ا ل ج ن ة خلود بلا موت و أ ن ت تحمد الله على أ ن هداك لهذا ق ة دعوة فبادر اخي, بادر أخي الى دار خلقه الله بيده ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة وطينها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت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 وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبتم فادخلوها خالدين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ن س أ ل ك يا كريم الفردوس ا ل أ ع ل ى في الجنه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 ادخلوها بسلام ٍ ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ثم ي أ ت ي يوم المزيد إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن يأتي ي و م م ا ل ز ي د و ز ي ا ر ة العزيز الحميد فاسمع يوم ينادي المنادي يا اهل الجنه ان ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعه وينهضون الى الزياره مبادرين حتى إ ذ ا انتهوا إ ل ى الوادي ا ل أ ف ي ح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم احدا أ م ر الله تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة وجلس أ د ن ا ه م وحاشاهم أ ن يكون فيهم دني ل جلسَ فيهم وجلسَ فيهم أدناهم وحاشاهم أ ن يكون فيهم دنيء جلسوا على كثبان المسك ما يرون أ ن أ ص ح ا ب الكراسي فوقهم في العطايا حتى إ ذ ا استقرت بهم مجالسهم و ا ط م أ ن ت بهم أ م ا ك ن ه م نادى المناد يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا يريد أ ن ينجزكموه فيقولون ماهو أ ل م يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا ا ل ج ن ة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إ ذ سطع لهم نور أ ش ر ق ت له ا ل ج ن ة فرفعوا رؤوسهم ف إ ذ ا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد أ ش ر ف عليهم من فوقهم وقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة سلام عليكم فلا ترد هذه ا ل ت ح ي ة ب أ ح س ن من قولهم اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إ ل ي ه م ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيكون أ و ل ما يسمعون منه جل وعلا أ ي ن عبادي الذين أ ط ا ع و ن ي بالغيب ولم يروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمه و ا ح د ة قد رضينا فارض عنا فيقول سبحانه يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ي لو لم أ ر ض عنكم لم أ س ك ن ك م جنتيهم هذا يوم المزيد ف ا س أ ل و ن ي فيجتمعون على كلمه و ا ح د ة أ ر ن ا وجهك ننظر إ ل ي ه فيكشف لهم رب ا ل ع ز ة والجلال يكشف لهم ا ل ع ج ب ويتجلى لهم فيغشاهم من, فيغشاه من نوره ما لولا أ ن الله تعالى قضى ان لا يحترقوا لاحترقوا ا ولا يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا حاضره ربه تعالى م ح ا ض ر ة حتى أ ن ه ليقول يا فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أ ل م تغفر لي فيقول بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه فيا ل ذ ة ا ل أ س م ا ع بتلك ا ل م ح ا ض ر ة ويا ق ر ة عيون ا ل أ ب ر ا ر بالنظر إ ل ى وجهه الكريم في الدار ا ل آ خ ر ة ويا ذ ل ة الراجعين ب ا ل ص ف ق ة ا ل خ ا س ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أن يا ف ع ل ب ه فاقرة يا سلعه الرحمن ليس ينالها في ا ل أ ل ف إ ل ا واحد لاثنان ي يا سلعة الرحمن ليس ينالها ن الرحمن سلعة ليس ينالها في ا ل أ ل ف إ ل ا واحد لاثنان يا س ل ا ه الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت دون ان كان يا حبيب يا عاشق الجمال قدم المهر قبل الفوات يوم لا تنفع الحسرات ولا تفيد العبرات قدم المهر صلاه وصيام صدقه وقيام قدِّم المهر خوف ورجاء وطمع في ر ح م ة رب ا ل أ ر ض والسماء قدِّم المهر اخلاق ل م ه ر أ حسان تبتغي بها ط ا ع ة الرحمن قدِّم المهر قدِّم المهر المهر وغض عن اعراض المسلمين البصر والزم الطاعات في يومك ونهارك وفي السحر قدم المهر وقل لا للمعاصي قل انا التائب ولن اكون العاصي قدم المهر فالله يفرح بك وبعودتك وبتوبتك ويغسل ذنوبك وحوبتك قدم المهر قبل الرحيق يوم يزداد الانين ويرتفع العويد قدم المهر وبادر كن شجاعا ولا ت م ا لا ط ل ت س ي و ولا تؤجل إن كنت في بيتك إن في ف ع يديك ب النابلسي د ع ا ء دورة إ للعلوم الاسلاميه ن قد رقدوا وقلت يا أ م ل ي في كل ن ا ئ ب ة ومن عليه لكشف الضر ي ع ت م د أ ش ك و إ ل ي ك م أ ش ك و إ ل ي ك امورا ً أ ن ت تعلمها ما لي إ ل ى حملها صبر ولا جلد قد مددت يدي بالذل مبتهلا مبتهلا اليك يا خير من مدت اليه يد فلا م و س و ا ه ا رب خ ا ئ ب ة ل س ي ل ل ع ل و يروي ك ل من ي ر ه ف ان ع يديك بالدعاء توبةً و ا الأرض والسماء ب رب ة ً إلى وإن كنت في ي س ا ر تجوب ك فادفع ع ب ل إلى ت بيت أقرب ب ي من ت كنت ت الله واصرف عنك كل شيطان ولاه كل و عنك إن ج الشوارع ليلا بحثا عن ا ل س ع ا د ة عد إ ل ى بيتك وناج ربك ب ص ل ا ة و ع ب ا د ة إ ن كنت على كرسيك في مكان عملك أ و مكان علمك فاستغفر واعزم على ا ل ت و ب ة النصوح يا مقالتي من سمعت مقالتي اجعل مناك طلب الرضا و ا ل ج ن ة فهي ورب ا ل ك ع ب ة ا ل س ع ا د ة و ا ل ن ع م ة ليكن همك طلب الرضا والمزيد وليكن رجاؤك ر ح م ة العزيز الحميد و أ ن ت يا أ خ ي ت ي ايتها ا ل ص ا ئ م ة ا ل ق ا ئ م ة القانسه ا ل ح ا ف ظ ة لا تهتمي ولا تغتمي ف إ ن م ا نال الرجال في دار ا ل س ع ا د ة ينالك بل أ ن ت في ا ل ج ن ة أ ج م ل و أ ب ه ى و أ ح ل ى من الحوريات الحسان نعم وربي فسيري على خطى ا ل ا س ت ق ا م ة وبادري, وبادري ان قصرت في ا ل ت و ب ة و إ ع ل ا ن ا ل ن د ا م ة أ خ ي الكريم أ خ ت ا ل ك ر ي م ة إ ن ا ل إ ي م ا ن الصادق والعمل الصالح مهر المساكن ا ل ط ي ب ة في جنات الخلود قال تعالى من آ م ن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آ م ن و ن و ل ل إ ي م ا ن مستلزمات ومقتضيات لا بد من الاتيان بها ف ا ل إ ي م ا ن ليس بالتحلي أ و التمنيا ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل أ د ل ك م على تجاره تنجيكم من عذاب أ ل ي م تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ومساكن ط ي ب ة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ومن ا ل أ ع م ا ل ا ل خ ا ص ة لذلك ما يلي بناء المساجد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص عن أ ن س رضي الله عنه قال كان رجل من ا ل أ ن ص ا ر ي أ م ه م في مسجد قباء وكان كلما افتتح س و ر ة ي ق ر أ بها لهم في ا ل ص ل ا ة مما ي ق ر أ به افتتح بقل هو الله أ ح د حتى يفرغ منها ثم ي ق ر أ س و ر ة أ خ ر ى معها وكان يصنع ذلك في كل ر ك ع ة فكلمه أ ص ح ا ب ه فقالوا إ ن ك تفتتح بهذه ا ل س و ر ة ثم لا ترى أ ن ه ا تجزئك حتى ت ق ر أ ب أ خ ر ى ف إ م ا أ ن ت ق ر أ بها و إ م ا أ ن تدعها و ت ق ر أ ب أ خ ر ى فقال ما أ ن ا بتاركها إ ن أ ح ب ب ت م أ ن أ أ م ك م بذلك فعلت و إ ن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أ ن ه من أ ف ض ل ه م وكرهوا ان ي أ م ه م غيره فلما أ ت ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر و ه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أ ن تفعل ما ي أ م ر ك به أ ص ح ا ب ك وما يحملك على لزوم هذه ا ل س و ر ة في كل ر ك ع ة فقال إ ن ي أ ح ب ه ا فقال حبك إ ي ا ه ا أ د خ ل ك ا ل ج ن ة وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال أ ق ب ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا ي ق ر أ قل هو الله أ ح د فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ف س أ ل ت ه ماذا يا رسول الله قال ا ل ج ن ة الحمد والاسترجاع حال وقوع ا ل م ص ي ب ة في الولد عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ث م ر ة ف ؤ ا د ه فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن لعبدي بيتا في ا ل ج ن ة وسموه بيت الحمد دعاء السوق, دعاء السوق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له أ ل ف أ ل ف ح س ن ة ومحى عنه أ ل ف أ ل ف س ي ئ ة وبنى له بيتا في ا ل ج ن ة السنن الرواد عن أ م ح ب ي ب ة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي ع ش ر ة ركعه في يوم و ل ي ل ة بني له بهن بيت في ا ل ج ن ة سد الفرج في صفوف ا ل ص ل ا ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد ف ر ج ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة ورفعه بها د ر ج ة ترك الجدال و إ ن كان الحق معك وترك الكذب ولو بالمزاح وكذلك حسن الخلق كل هذه الثلاث توجب ا ل ج ن ة وقد جمعت في حديث أ ب ي ا م ا م ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا زعيم بيت في ربض ا ل ج ن ة لمن ترك المراء و إ ن كان محقا وببيت في وسط ا ل ج ن ة لمن ترك الكذب و إ ن كان مازحا وببيت في أ ع ل ى ا ل ج ن ة لمن حسن خلقه ومما يزيد البيت رونقا وجمالا وبهاء وكمالا أ ن يكون له ح د ي ق ة غناء ذات خ ض ر ة ورواء تسر الناظرين ولعلك أ خ ي ت س ا ئ ل و ن في ل ه ف ة و أ م ل وكيف لي بهذه ا ل ح د ي ق ة ا ل ب ه ي ة وتلك ا ل أ ش ج ا ر ا ل ن ذ ي ة ف أ ق و ل لك ا ل أ م ر بعد ر ح م ة الله تعالى إ ل ي ك وبين يديك فما عليك إ ل ا أ ن يكون لسانك رطبا من ذكر الله تعالى لا يكل ولا يمل ولا يتعب أ و ينصب فزرع اليوم حصاد الغد فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أ ب ا ه ر ي ر ة ما الذي تغرس قلت غراسا لي قال أ ل ا أ د ل ك على غراس خير لك من هذا قال بلى يا رسول الله قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر يغرس لك بكل و ا ح د ة ش ج ر ة في ا ل ج ن ة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إ ب ر ا ه ي م ل ي ل ة أ س ر ي بي فقال يا محمد أ ق ر أ امتك مني السلام و أ خ ب ر ه م أ ن ا ل ج ن ة ط ي ب ة ا ل ت ر ب ة ع ذ ب ة الماء و أ ن ه ا قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر و ي ه و ا ت النخيل إ ل ي ك م الدليل على غراسها فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له ن خ ل ة في ا ل ج ن ة و إ ن تعجب فعجب ش ج ر ة ساقها من ذهب فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ا ل ج ن ة ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب كنز في ا ل ج ن ة وتزداد ق ي م ة المسكن بما فيه من كنوز وجواهر ف إ ن أ ر د ت وما أ خ ا ل ك إ ل ا كذلك أ ن ت م ل أ بيت ا ل آ خ ر ة بالكنوز ا ل غ ا ل ي ة والجواهر ا ل ث م ي ن ة فحرك اللسان والجنان بكنوز الجنان لتفرح بتحصيلها في دار ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ا ن فعن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك على ك ل م ة من كنز ا ل ج ن ة قلت بلى قال لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فانتهز جمع الكنوز لتفوز في يوم الجوائز بما انت غاليه على الكسلان يا سلعه الرحمن اين المشتري فلقد َََْ عرضت ُِِ ب ِ أ َ ي ْ س َ ل ِ ا ل ْ أ َ ث ْ م َ ا ن ِ يا َ س ِ ل ْ ع َ ة َ الرحمن ََّْ ا ِ هل َْ من ِْ خاطب ٍَِ فالمهر ََُْْ قبل ََْ الموت َِْْ ذو ُ امكان َْ هنا يقف اللسان وتنتصب اليدان لترتفع للمعيد المبدي بالدعاء والرجاء اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم أ ي ق ظ ن ا لتدارك مفاتن ا من ا ل أ ع م ا ر فيما يقربنا منك يا عزيز يا غفار اللهم لا نهلك و أ ن ت الرجاء و إ ل ي ك الملتجا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك يا عليا لقد عرضت بايسر الاثمان يا سلعه الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إ م ك امكان ن يَا ا سِلْعَةَ ل ر ح ن ي ف تَصَبَّرَ طاب عنك وهم ذو ولكم منا فائق التقدير و ا ل ت ح ي ة من إ خ و ا ن ك م ب م ؤ س س ة النهرين ل ل إ ن ت ا ج والتوزيع ب ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة السعوديه ة جدة عبد حي الأمير الصفا شارع ا ل ل شرق الطائرة ميدان هاتف وفاكس ثلاثة ستة تسعة ثلاثة سبعة سبعة, سبعة أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة ورقم س ت ة ت س ع ة ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة واحد خمس ة س ت ة يا س ل ع ة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إ م ك ا ن يا س ل ع ة الرحمن كيف تصبر القطب طاب إيماني هذا دعوانا الحمد عنك وهم ذو هذا وآخر الحمد لله رب لله العالمين تم التسجيل و ا ل م ن ت ا ج استديو و عبدالله كيكي ب ج د ة ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ت ي ة ا ل أ س ت ا ذ محمد عبدالكريم ا ل إ ش ر ا ف العام ا ل أ س ت ا ذ علي موسى علما ً ب أ ن جميع الحقوق م ح ف و ظ ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته